اشموها مردت اعمل ايه على تاني من عمري كتير وما حستش بيكسة وابعي لعشرة Rzeszalę ورجع سمحك ونسى وترجع تجرح تاني والمره دي بجد هسييك ومش ندمان <تصفيق> انا كنت باطي حاجه مرحانه <تصفيق> ولقا سمحك ونسى